قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لي من يرتجل عبده إذا رفعت يده؟ إن علمت بأن ربنا فوق كل الآله كيف إن جسمت خطوبه؟ أدعو قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين قل لمن يملك الأرزق من يطوي السنين إن علمت بأن رزقي عند ربي العالمين كيف ان فرغت جيوبی ادعو سراه قل لمن ان اتاه العبد جاء واسرعا قل لمن يسمع المضطر في الكرب دعاك این علمت بأن ربي في الترحم اوسعه كيف ان عظم بي ارجو سوان قل لمن يسمع الذرات في جوف الله قل لمن تذكر الأسماء منه والفعال لا بتشبيه وتعطيل لها وبلا مثال بعد هذا الوصف والتفصيل هل يدعى سواء